افرحنا بروحنا هل يليلا هل اللي يلا اللي هل يليلا هل يليلا <سؤال> <approaches ź> افرحنا بروحنا اهدي لك حياتي وذكرياتي وكل شعوري يا الحبك نجاتي في ما مات وفي نشوري اهدي لك حياتي وذكرياتي وكل شعوري يا الحبك نجاتي في ما مات وفي نشوري ما ادريش اقول يا سيفت الرسول ما ادريش اقول يا سيفت الرسول حيرت العقول يا بدر السني بروحنا هللي هلا هللي هلا افرحنا بروحنا هللي هلا هللي هلا شعبان بجمال شع الهلال على البريه بدرك بيت العلب في جلاله محلى فيك شعبان بجمالها ش شع هلال على البريه بدرك بتلال الضي جلاله ما احلى يا معنى الخلود يا سر الوجود يا معنى الخلود يا سر الوجود قدم لك عهود صوت العاشقين صوت العاشقين حبك يا حبيبي سر غيب ونوهاسنا لجروحي طبيبي يا مجيب كل ملمه طبيب يا حبيبي سر غيب ونور عشنا لجروحي طبيبي يا مجيب كل ملمه تحضر بالمعاد يا حصن العباد تحضر بالمعاد يا حصن العباد يا درب الرشاد يهدي العالمين العالمين هل يا اسمك شما عيدة ما أحبابك عنيدة ما تريد ليرضى اسمك شما عيدة ما أحبابك عنيدة ما تريد ليرضى سبحان اصطفى سبحان Mustafa kulman ma من min يا حسين احنا شيعة وما نبي عيض العهدنا واصحاب الخديعه بكل شريعه ما تردنا يا حسين احنا شيعة وما العهدنا واصحاب الخديعه بكل شريعه ما تردنا ارض كربلا اربع كربلا منبع للاباء كل الانبياء باسمك هايمين باسمك هايمين بروحنا اهل لينا اهل بروحنا اهل لينا